يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لَهُ بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين الله قلوبهم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 فاسقم بنبأ إن فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة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 أولئك هم الراشدون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 وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا الله, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَنَسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ, أن يكون عسى أن يكون خيرا منهم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 الله اتقاكم ان الله عليم خبير ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير 129-قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِذْ كُنتُمْ صَالِحِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غيب والله بصير بِمَا تَعْمَلُونَ